وإذا الجحيم سعرت وإذا الْجَنَّةُ أزلفت علمت نفس ما أَحْضَرَتْ فلا أخسم بالخنس الجوار الكنس والليل إِذَا عسعس والصبح إذا تنفس